صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امن ان يتساءلون عن النبأ العظيم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 وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان يوم الفصل كان ميقاتا يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحيانا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 وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدايا كأواعناب وكواعب تراب وكاسا عندهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء ان حسابا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 ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَوْمَ قدمت يده ويقول الكافر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.